بسم الله الرحمن الرحيم يس سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبع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 waj'alna min bayni aydihim saddan wamin khalfihim saddan fa awshaynahum la 118. سبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 119. فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء <أحقيناه> في إمام مبين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 لَا وَالنَّبِيّ قَالُوا إِنَّا طَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا بل أنتم قوم مسرفون و جاء من أقص المدينة رجلين يسعان قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنع مني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما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 وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وأخرجنا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ أمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون. وآية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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فنك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 ونحخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا فِيحَة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُضْلَمُ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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلغ تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء سَخَنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِم فَمَسْتَقْعَوْا ضَيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِيلَهُ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 منها ما ليكون، وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آل لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يشرفون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من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 خلق مثلهم بلا وقو والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون